الوحدة الخامسة عشر الصحة الدرس الثامن والثمانون الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات التدريب الأول استمع وأعد محمود مسعود عشرون ثلاثون أربعون خمسون الدرس الثامن والثمانون التدريب الثاني استمع وأعد بر بور سد سود فل فول عد عود حر حور حت حوت جد جود در تموت تموت التدريب الثالث استمع وأعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء في البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود اتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود فها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَالطُّونَ وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع و البحر المسجور في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود الوحدة الخامسة عشرة الصحة الدرس الثامن والثمانون ثانيا فهم المسموع التدريب الاول استمع الى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد لماذا حضرت اليوم الى المستشفى حضرت لمقابلة طبيب الاسنان بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أذني هل قابلت الطبيب؟ نعم وفحص القلب والصدر ماذا طلب الطبيب منك؟ طلب مني ممارسة الرياضة التدريب الثاني استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب 1- بما تشعر 2- لماذا حضرت إلى الجامعة 3- لماذا تغيب صديقك 4- ما وزنك 5- بما نصحك الطبيب 6- كيف ذهبت إلى المستشفى 7- ما سبب ارتفاع الضغط 8- أي طبيب تريد التدريب الثالث استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة شعر أحمد بألم شديد في أسنانه أحمد لا ينام في الليل من الألم في الصباح ذهب أحمد إلى المستشفى لمقابلة طبيب الأسنان فحص طبيب الأسنان أسنان أحمد هي سليمة طلب الطبيب من أحمد تناول الدواء بعد الطعام ونصحه بالراحة ثلاثة أيام في البيت وأن يترك القهوة والشايا والسكريات التدريب الرابع ألف استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة استيقظ عمار في الليل كان يشعر بألم شديد في صدره تكلم عمار مع مدير المستشفى وطلب منه سيارة الإسعاف حضرت سيارة الإسعاف إلى بيت عمار بعد عشر دقائق وصل عمار إلى المستشفى فحص الطبيب صدر عمار وقلبه كان الضغط مرتفعا جدا طلب الطبيب من عمار أن يبقى في المستشفى ثلاثة أيام فحص الطبيب صدر عمار وقلبه وضغطه في الصباح والمساء في اليوم الثالث ذهب عمار الى البيت هو الان بخير والحمد لله باء استمع الى الفقرة السابقة ثم اجب بنعم او لا